وقال قلوبنا في أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعملنا ناعملون قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه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 سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرضي تيا قوع نوكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 بَأَمَّا عَدُوُّهَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَن شَدَّ مِنَّا قُوَّةَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابًا ولعذاب لا خيرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا تَمُودُ فَهَذِينَهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَاءَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَطَوُّنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إلَنَّ نَارَ فَهُمْ يُؤْزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَيَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أعطنا الله الذي أعطى كل شيء ووخلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا ولا جلوسكم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 فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَتْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين أضلانا من الجن والإنس أرنا اللذين أضلنا من الجن ونس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة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 بِاللَّهُ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنْ يَزْغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَنَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياه لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلفذون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ مَن يَتَيَأَّمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْلُوْمَا شِكْتُمْ إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبَّكَ لَهُ مَغْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ لَّدِيدٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أَعْجَمِيًّا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا نَّحْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَأَعْرَابِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد العمستاعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من وأنثى ولا تضعف إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا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 وَلَئِنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى النَّاسِ إِعْرَاضًا أَبْجَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ ظَلَمَ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعيد سنريهم آياتنا في لا وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريئه من لقاء ربهم